بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ملحقه وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة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 وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طظى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية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 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أُتي كتابه بيمينه فيقول, فيقول ها إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون, سبعون ذراعا فاسلكوه سبعون إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم